إنه كان حباً كبيراً وإن خفتم أن لا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلاً وثلاثة ورباع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 وَأَتَامُ اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَّعُوا فَدَفَّعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا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 للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب, وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كذر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 ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا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 تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنة، يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم.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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذا ليأتي آلها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما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 وعاشروه بالمعروف المعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردت مستبدلا زوجا كان زوجي وأتيتهم وآتيتم إحداهم نقنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات لسائكم وربائكم وربائكم التي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 لا تغروا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم فما استمتعتم به منهم فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة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 وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ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 إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تلهون عنه نكفر عنكم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون لشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع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 فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا, إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا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 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا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 ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تعتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّنْ فَتَيْمٍ فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعي وراعنا وراعنا لين بالثرتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امروا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدق لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعلهم كما لعل أصحاب السبت.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 سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم وندخلهم ظلا ظليلا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 129. تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 120. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحكموا يريدون أي يتحكموا إلى الطاعوت وقد أمروا أي يكفر به وقد أمروا أي يكفر به ويريد الشيطان أي يضلهم ضلالا بعيدا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 جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانه وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا نطيع بإذن الله ولو أنهم يظلمون أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول نوجد الله تواب الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفيما شجر بينهم ثم لا يجدو ثم لا يجدو في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما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 وَإِنَّ مِنْكُمْ نَمَن لَيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم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 فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون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 وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلما كُتِب عليهم القتال إذا فريقٌ منهم إذا فريقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 لا يكادون يفطهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك, وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا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 ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييت بتحيه فحيوا باحسن منها فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسبا الله لا اله الا هو لا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 وَالدُّنُو لَن تَخْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدٌّ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَنَا نَصِيرًا ان النذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة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 ولا تقولون لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرضا حياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض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 لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا وغفرًا وَمَن يُهَاجِرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُهُمْ الْأَرْضُ مُرَاضَمًا كَثِيرًا وَسَعَ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم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 هاءتم هؤلاء، اجادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟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 فقد احتمل مهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم لهم الطائفة منهم أي يضلونك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك وما يضرونك من شيء.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 وَمَن يُشَاقِق الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهِمَا تَوَلَّا وَلَهِمَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهَا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 لعله الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأمن ينهم ولأمرنهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأعام ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله وَمَن يَتَخِلِّ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَ مُبِينًا يعدهم ويمن لهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك من وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتَنَازَعُ عليكم, عليكم فِيهِ مِنَ الْكِتَابِ فَمَنْ خَافَ مِن مُّلافَاتِهِنَّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ وَمَن لَّمْ يَجِدْ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 وإن امرأة خافت من بع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلح وصلح خير وأحضرت الأفوس الشح وإن تحسن وتتقف إن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا, فلا تميلوا كل المير فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 إِنْ كُنْ غَنِيًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُهَا وَأَنْتَ عَدِلٌ وَإِنْ تَلْوَ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر من الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل فقد ظل ضل إن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 الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يغفر بها ويستهزأ بها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 أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فَأُلَّا إِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكْرَ سُبْوَاءَ مَنْ تُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا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 ثم أتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينة فافعلنا عن ذلك وآتينا وآتينا موسى سُلَّالا مُبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سُجدا وقلنا وقلنا لهم لا تحدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا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 وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح إسمى مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من غير إلا التباع الضن وما قتلوه يقنا